بُوكتو. سبعة, سبعة عشر. في الدامو. في البيت. في البيت. توايسناش دام. هنا بيتنا. هنا بيتنا. فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. Na dole تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. Za domem jest توجد توجد حديقة خلف المنزل. Przed domem nie ma ulicy. Le jużedu sheryaun amem al-manzil. Le jużed Obok domu są drzewa. Tu asżarun, biciwar il-manzil. Tużed asżar, biciwar il Tu jest moje mieszkanie. Huna. شقتي. هنا شقتي. <تصفيق> هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. <تصفيق> هناك غرفه المعيشه وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Drzwi od domu są zamknięte. Bebul menzel murlak. Bebel menzel murlak. Ale okna są otwarte. Lekin nawefida meftucha. Lekin el nawefid meftucha. Dzisiaj jest gorąco. Eliom el żewuhar. Eliom el żewuhar. نذهب الان الى غرفه المعيشه نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. هناك يوجد صوفه وكنبه هناك يوجد صوفة وكنبة. تفضل واجلس tam stoi mój komputer. Huneka jużad kompiutri. Hunek już ad Tam stoi moja wieża stereo. Huneka zihazzi a stereo. Hunek zihazzi stereo. Ten telewizor jest zupełnie nowy. التلفزيون جديد تماماً, التلفزيون جديد تماماً.